يا أيها النبي لما تحرمهما أهل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحيلة إيمانكم الله مولكمه العليم الحكيم وإذا صر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وظهره الله عليه عرف بعضه وأرَز عن بعض فلما نبأها به قالت من أبى هذا قال نبأني العليم الخبير إن توبوا إلى الله فقد سقط قلوبكم تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يُمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسواها أسيء ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة من تحتها الأنهار يوم لا يخذل له النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين يقولون ربنا أتمن لنا نورنا وغفر لنا.